Waladhi Insanu Ayni Waladhi Lubb Al-Fuad Kif Ansa Hada Nujuhu Ka al Kau akaritaNetKarik lakirak tenek red drop Nuke denek akarita Nik artaetak ekag зайura nero وجهك الشمس باطيه السلام عليكم يا فاطمه الزهراء يا فلدة الاحشاء يا روحي ويا روحي يا لي القاك في التراب ولحد انت زهرة الروابي قل كيف لي القاك في التراب ولحد انت زهرة الروابي حسن فلدة روحي سن فلذى روحي بسمه الاسماء ناديه ان الام التي خان رقدت فوق القداديه والله والله من أجلك لأن ينقضينا وحيد والدمع للأيام ينشي قصة الباوحي للحشر تدوي صرخة الإنصابي حتى تجي الناس في الحسابي للحشر تدوي صرخة الإنصابي حتى تجي الناس في الحسابي كنت نصب العين كزلال العين كالضياء كنت نور العمر وجمال الفجر والصفاء كنت نصب العين كزلال العين كالضياء كنت نور العمر وجمال الفجر والصفاء كنت لي حسن الأفعال والخلق أنسى دهر الطيب الأقوال والنطق لم تزل تنطق بالتصديقي والصيقي أيها الحسن يا أبا السنة أنت في الزمان خالد خالد والذي جحد ذلك الرشد جمعه بدأ هو الملأ شاهد وأذيب القلب وجدا بالأساب ضاري وعلى قبرك أقضي اليوم أوطاري وعلى قبرك أقضي اليوم أوطاري أذرف الألم أنفوث الحمام أشعيل الظلام بالجو الواقن اطلقوا النداء املاوا المدع اسمعوا الهدى الصرخه الواجيد اقري في الالم فانفثوا الحمام وشعلوا Aztliku nidau Amlau al-medau Aztliku al-hudau Sorrketa al-wajin Sorrketa al-wajin Esu humu yasri Fi al السوم يسري الخافق المروعي والديمع يجري الفاضح الفجيعي آه جرح يا دنيا ليس يضرع وهي نوحنا كلا ليس يهدع فلت احفظي تعودوا حتى البقيعه واياك ريمي الموعد الرجوعي فلت احفظي تعودوا حتى البقيعه الموعد الرجوعي قد كان لل الجود والسخاء يوميه يا بكيكه العالم ضيا اهل العالمين والقلم هو والقسم ولا والقلم هو العرش والقسم والدنيا والاخره والفردوس والحور ولا املاك والنور الجود والسخاء والهاش ومي يا عالمي هو اللوح والقلم هو العرش والقلب هو والقسم وانت دنيا والاخرى والفردوس والحور والاملاك والنور حدثت بالحزن ايات الذكر حدثت بالحزن ايات الذكر تروننا Hadzat, hadzat, bilhuzni ayatul zakir